اعوذ بالله من الشيخ والرحيم بسم الله وَإِذِ <تصفيق> ابْتُلِيَ Oh. what What? وبنس المصرين <تصفيق> وبنس المصرين طبنا تقبلنا طبنا I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 Whoa! انك انت العزيز الحكيم صدق الله